ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الإشارة في قوله أولئك راجعة إلى الأنبياء المذكورين في هذه السورة الكريمة وقد بيّن الله هنا أنه أنعم عليهم واجتباهم وهداهم وزاد على هذا في سورة النساء بيان جميع من أنعم عليهم من غير الأنبياء في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وبين في سورة الفاتحة أن صراط الذين أنعم عليهم غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة قال السدي وابن جرير رحمهما الله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 ولذلك فرق أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم آدم لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس فإنه جد نوح قلت هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوح عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام وقد قيل إنه من أنبياء بني إسرائيل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 يقول تعالى هؤلاء النبيون وليس المراد المذكورين في هذه السورة فقط بل جنس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس إلى أن قال في آخر كلامه ومما يؤيد أن المراد بهذه الآية جنس الأنبياء أنها كقوله تعالى في سورة الأنعام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 وقد قال تعالى في صفة هؤلاء المذكورين في الأنعام واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم كما قال في صفة هؤلاء المذكورين في سورة مريم وممن هدينا واجتبينا وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بين فيه أن هؤلاء الأنبياء المذكورين إذا تتلى عليهم آيات ربهم بكوا وسجدوا وأشار إلى هذا المعنى في مواضع أخرى بالنسبة إلى المؤمنين لا خصوص الأنبياء كقوله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فكل هذه الآيات فيها الدلاله على أنهم إذا سمعوا آيات ربهم تتلى تأثروا تاثرا عظيما يحصل منه لبعضهم البكاء والسجود ولبعضهم قشاريرة الجلد ولين القلوب والجلود ونحو ذلك وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وبكية جمع باك وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية من سورة مريم فسجد وقال هذا السجود فأين البكاء يريد البكاء وهذا الموضع من عزائم السجود بلا خلاف بين العلماء في ذلك قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا الضمير في قوله من بعدهم راجع إلى النبيين المذكورين في قوله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح الآية أي خلف من بعد أولئك النبيين خلف أي أولاد سوء قال القرطبي رحمه الله في تفسير سورة الأعراف قال أبو حاتم الخلف بسكون اللام الأولاد الواحد والجمع فيه سواء والخلف بفتح اللام البدل ولدا كان أو غريبا وقال ابن الأعرابي الخلف بالفتح الصالح وبالسكون الطالح قال لبيد ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي ومنه قيل للرديء من الكلام خلف ومنه المثل السائر سكت ألف ونطق خلفا فخلف في الذم بالإسكان وخلف بالفتح في المدح هذا هو المستعمل المشهور قال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله وقد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر قال حسان بن ثابت رضي الله عنه لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابعوا وقال آخر إنا وجدنا خلفا بئس الخلف أغلق عنا بابه ثم حلف لا يدخل البواب إلا من عرف عبدا إذا ما ناء بالحمل وقف ويروى خطف أي ردم انتهى منه ومعنى الآية الكريمة أن هذا الخلف السيء الذي خلف من بعد أولئك النبيين الكرام كان من صفاتهم القبيحة أنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، واختلف أهل العلم في المراد بإضاعةهم الصلاة، فقال بعضهم المراد بإضاعتها تأخيرها عن وقتها، ومما يروى عنه هذا القول ابن مسعود والنخعي والقاسم بن مخيمرة ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، وقال القرطبي في تفسير هذه الآية. إن هذا القول هو الصحيح وقال بعضهم إضاعتها الإخلال بشروطها وممن اختار هذا القول الزجاج وقال بعضهم المراد بإضاعتها جحد وجوبها ويروى هذا القول وما قبله عن محمد بن كعب القرضي وقيل إضاعتها في غير الجماعات وقيل إضاعتها تعطيل المساجد والاشتغال بالصنائع والأسباب قال مقيده عفى الله عنه وغفر له وكل هذه الأقوال تدخل في الآية لأن تأخيرها عن وقتها وعدم إقامتها في الجماعة والإخلال بشروطها وجحد وجوبها وتعطيل المساجد منها كل ذلك إضاعة لها وإن كانت أنواع الإضاعة تتفاوت واختلف العلماء أيضا في الخلف المذكورين منهم فقيلهم اليهود ويروى عن ابن عباس ومقاتل وقيلهم اليهود والنصارى ويروى عن السدي وقيلهم قوم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون عند ذهاب الصالحين منها يركب بعضهم بعضا في الأزقة زنا ويروى عن مجاهد وعطاء وقتادة ومحمد بن كعب القرضي وقيل إنهم البربر وقيل إنهم أهل الغرب وفيهم أقوال أخر قال مقيده عفى الله عنه وكونهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس بوجيه عندي لأن قوله تعالى فخلف من بعدهم صيغة تدل على الوقوع في الزمن الماضي ولا يمكن صرفها إلى المستقبل إلا بدليل يجب الرجوع إليه كما ترى والظاهر أنهم اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار الذين خلفوا أنبياءهم وصالحيهم قبل نزول الآية فاضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وعلى كل حال فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فكل خلف أضاع الصلاة والتبع الشهوات يدخلون في الذم والوعيد المذكور في هذه الآية واتباع الشهوات المذكور في الآية عام في اتباع كل مشتهى يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة وعن علي رضي الله عنه من بنى المشيد وركب المنظور ولبس المشهور فهو ممن اتبع الشهوات بهذا أيها المستمع الكريم نكتفي في لقائنا وسوف نكمل تفسير بقية الآية في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته